بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سلو سلو نبينا وإمامنا وقدرتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وللبخاري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من ابى قيل ومن أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن, ومن عصاني فقد أبى قيل, ومن, قيل ومن, ومن, ومن يأبى قيل ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه إزمعين انتقل شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى إلى بيان وجوب الدخول في الإسلام وأن الإسلام هو الكتاب والسنة فذكر هذا الحديث قال ولي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى هذا الاستفهام للتعجب هذا الاستفهام للتعجب إنه كيف يأبى الإنسان أن يدخل الجنة فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم ورفع هذا التعجب فقال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى فينبغي للمسلم أن يتفقد نفسه في أوامر عند أوامر النبي صلى الله عليه وسلم هل هو يطيع أم أنه يأبى إن كان يطيع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فليبشر سيدخل الجنة وإن كان يعصي فليحذر فإن من لم يدخل الجنة سوف يدخل النار فريق في الجنة وفريق في السعير لكن هنا مسألة وهي هل يسلم الإنسان من المعصية الجواب لا كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون والنبي صلى الله عليه وسلم بشره الله تعالى فقال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ولم يقل ليعصمك من الذنب ولكن قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فتامل فضل الله جل وعلا على الإنسان بالمغفرة إذن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وبناء على هذا كل مذنب فإنه معرض إلى أن يدخل النار لكن يمنعه من دخول النار واحد من ستة أشياء يمنع المذنب من دخول النار واحد من ستة أشياء الشيء الأول التوبة فمن تاب من الذنب كمن لا ذنب له والتوبة تجب ما قبلها والتوبة يشترط لها الإقلاع والندم وهذا يتوفر عند الإنسان إذا دخل المسجد يتوفر عند الإنسان إذا دخل المسجد شرطان من شروط التوبة الإقلاع والندم فلن تجد عاصيا لا يشعر بالندم على معصيته ولن تجد شخصا يدخل المسجد يرتكب ذنبا في تلك اللحظه التي دخل فيها المسجد ماذا بقي من شروط التوبه ها العازم على الا يعود لكن للاسف تجد بعض الذين يدخلون المسجد عنده عزم على ان يعود وهل يضمن ان يخرج من المسجد الجواب ها لا اذا لو عزم ان لا يعود صادقا تاب الله عليه وهل يجب على الانسان ان يتوب من جميع الذنوب الجواب نعم لكن هل تقبل التوبة من بعض الذنوب مع الإصرار على البعض الآخر الجواب ها نعم أو لا ما في ثالث نعم لأن الخوارج هم الذين يقولون لابد أن يتوب من جميع الذنوب فنقول الإنسان لو اختار من ذنوبه شيئا فتاب منها ثم آخر وثالث وهكذا لكان ايسر في معالجه النفس للتوبه وهذا من رحمه الله بعباده اذن يمنع الانسان من دخول النار اذا اذنب التوبه هذا رقم كم واحد الثاني الاستغفار اذا اذنب استغفر ودليله قول النبي قول الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم فجدير بالمذنب إن استغفر أن يغفر له ويقول عمر رضي الله عنه وأرضاه والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم المسألة فإذا ألهمت المسألة فلن أحرم أكمل الإجابة إذا ألمت المسألة فلن أحرم الإجابة فيحسن العبد الظن بالله أنه إذا استغفره غفر له ولا شك أن هذا يزيده تزكية لنفسه قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها بماذا يزكى الانسان نفسه بالتوبه من الذنوب والاستغفار منها وبالعمل الصالح المانع رقم ها كم كم الثالث المانع الثالث الذي يمنع العاصي من أن يدخل الجنة هذا عاصي لم يتب ولم يستغفر يمنعه من يدخل النار أحسنت المانع الثالث الذي يمنع العاصي من دخول النار هو المصائب المكفرة المصائب المكفرة فإذا أصابته مصائب مكفرة تحاتت خطاياه والمصائب قد تكون في الدنيا في ماله في نفسه في ولده الى غير ذلك نسال الله العافيه وقد تكون عند النازع بشده النزع وقد تكون في القبر وقد تكون في يوم الحشر هذه كلها مصائب تصيب الإنسان واضح فإذا أصابت الإنسان مصائب كفر الله بهذه المصائب شيئا من خطاياه فلا يدخل النار. المانع رقم آه أربعة الحسنات إن الحسنات يذهبن السيئات والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون فاذا جاء هذا العاصي بذنوب اذا جاء العاصي لا بس اذا جاء العاصي بذنوب فانه يستحق دخول النار فاذا جاء بحسنات فان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين خلوا اجيكم ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين هذه جوائز لعشرة منكم وطريقة في الجوائز أنه خمسة يطرحون أسئلة فاذا اقتنع بها الحاضرون أعطيناه جائزة يطرح السؤال ويكون سؤال من المحاضرة هذه إذا اقتنع الحاضرون بأنه سؤال مناسب أعطيناه جائزة ثم يطلب من احد الحاضرين الاجابه اذا منكم السؤال ومنكم الجواب ومني المساهمه البسيطه هذه اعان الله الجميع اذن الحسنات يذهبن السيئات فانتبهوا وهنا تنبيه بعض الاشخاص يرتكبوا ذنوبا ظاهره مثل حلق اللحيه سبال الثياب التدخين لكن يسمع له الناس ذكرا حسنا هذا يوجد فيغترون به ويقول هذا فلان يعصي ويذكر ذكرا حسنا ماذا نقول لهم وقل بينه وبين الله حسنات سرية لا تعلمونها فإذا جاء هذا المسكين وقلد هذا العاصي ماذا يحصل ذاك العاصي حسناته تذهب سيئاته وهذا المقلد ليست عنده الحسنات التي عند ذاك فتوبقه سيئاته فانتبهوا والحسنات السريه اعظم اجرا من الحسنات المعلنه الا الواجبات ان تبدو الصدقات فنعمائي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم اما الواجبات فاظهارها واجب كصلاه الجماعه الجمعه وغيرها من الأمثلة هذه فيظهرها واجب فانتبهوا في إذن هذه أربعة موانع كم بقي بقي اثنان. نتاكد نتأكد ما مضى علينا شيء فواحد يعد لنا الأربعة موانع الآن بس والبقية وينهم لو بقي واحد ترى تبر مساله ما أربعة اربعه موانع ما هي لا عقوبه عليك اذا عجزت يعني اربعه موانع انت اللي لي قوم اللي يجي يلا الان قام اللي وراك نعم ارفع صوتك التوبه الاستغفار المصائب المكفره والحسنات الماحيه المانع الخامس الذي يمنع العاصي من دخول النار شفاعه الشافعين شفاعه الشافعين يمنعونه يمنعونه باذن الله وفضله من ان يدخل النار والشافعون ماذا سيكونون تكون فسخة أو صالحين إذن صحبة الصالحين ومعرفة الصالحين تفيد ففي الدنيا الإنسان يرتدع عن المعصية لأنه صاحبهم اليس كذلك وفي الآخرة لو استحق دخول النار فإنهم يشفعون لهم عند الله اذا أذن لهم أن لا يدخل النار فلا يدخلها المانع السادس رحمه ارحم الراحمين اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا ووالدين واولادنا والمسلمين انك سميع وجيب الدعاء اذن هذه ستة أشياء من فاتت هذه الستة فإنه يعذب بقدر ذنبه في النار أو أن تدركه رحمة أرحم الراحمين شفاعة الشافعين أو رحمة أرحم الراحمين إذن من يأبى أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستحق دخول النار فانتبه واحذر تسلم فإذا دخل الموحد النار بذنبه هل يبقى خالدا فيها الجواب لا التوحيد يخرجه من النار وشرك يمنعه من دخول الجنة فصار الناس على ثلاثة أنواع النوع الأول الأبرار يدخلون الجنه دون عذاب ومنهم من يدخلها دون حساب لكن هذا كله نقول النوع الأول النوع الأخس أو الخسيس هم الكفار يدخلون النار مباشرة لأنهم كانوا لا يرجون حسابا فهم يدخلون النار خالدين فيها أبدا النوع الوسط هم العصاة من امه محمد صلى الله عليه وسلم أو نقول العصاة من المسلمين عموما من أمة محمد ومن من سبق هؤلاء توحيدهم يمنع الخلود في النار ومعصيهم استحقوا بها دخول النار فإن حصلت لهم واحدة من هذه السته أمور نجوا ودخلوا مع الابرار السابقين وإن فاتتهم هذه الستة يعذبون في النار إلى أن تشملهم شفاعة الشافعين رحمك الله أو رحمة أرحم الراحمين وهل يبقى أحد في النار إلى أن يستكمل ذنوبه الجواب لا أظن ذلك وهذه من رحمة الله تعالى قال من أطاعني دخل الجنة وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بلزوم سنته ظاهرا وباطنا نعم قال وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتدئ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهري قدمه رواه البخاري قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة اي في شخص دون شخص كتابيه او وثنيه او غيرهما من كل مخالفه لما جاء به المرسلون مخالفه من كل مخالفة لما جاء به المرسلون الحمد لله عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه. هذه ميزه دعاه الحق انهم لا ياتون بكلام من انفسهم بل كلامهم منور بنصوص من الكتاب والسنة وكلام الائمه قبلهم أما كلام من سواهم فالغالب أنه طرحات عقلية إذا كان كذا كان كذا ولا ينتهي لكن يفتن فيهم من يفتن من من يعظمون عقولهم حينما قلت ارمي بعقلك وراء الشمس يغضب بعض الناس الذين يعظمون عقولهم نعم هم عرفوا نعمة العقل لكنهم لم يعرفوا نعمة النقل واضح هم عرفوا نعمة العقل فتمسكوا بها ولو فتحوا آفاقا جديدة على النقل لوجدوا آفاق من السعادة في خير الدنيا والآخرة لم تكن تخطر على بالهم ويجب علينا أن ننتبه التربية التي يتعرض لها العالم منذ خمسين سنة تقريبا هي تعظيم العقل وإبعاد النقل لذلك تجد أن الناس ابتلوا بمتابعة الاخبار والتحاليل السياسيه وما شابها لأنها طروحات عقلية فإذا جئت بحل نقلي ما قبلوا لماذا؟ انهم ما تعودوا على أن يحيلوا الأمور إلى النقل وأول امتحان كان لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه كان في اختيار العقل أو النقل تعرفونه؟ بعث أسامة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عقد لواء لأسامة وأمره أن يطع الخيل البلقاء أرض قيصر ففصل الجيش عن المدينه فلما كان بالجرف القريب من احد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوقف اسامه ينظر الامر الذي ياتيه من المدينه لان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات حصلت فتنه موت النبي صلى الله عليه وسلم و دفنه وتولي ابي بكر الخلافه تدارك الله الناس بها فدرئت الفتنه الان ابو بكر هو الخليفه والجيش ينتظر امره يعود الى المدينه او ينطلق الى الشام الوضع حول المدينه اختلف. ارتدت العرب وجاءت تغزو المدينة لم يثبت على الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا المدينة ومكة والطائف وجزء من شرقي جزيرة العرب أما نجد وغيرها فقد ارتدوا ثم جاءوا لغزو المدينة فماذا يقول العقل يبقى جيش اسامه أو يذهب العقل ماذا يقول يبقى جيش اسامه يبقى جيش مسامة يدافع عن المدينة فجاء أصحاب هذا الرأي الى ابي بكر رضي الله عنه ورضي الله عنهم وقالوا ابق جيش اسامه يدافع عن المدينه ابو بكر صاحب القرار ما رايكم هل يقدم العقل ناظروه فقال والله لو جرت الكلاب ليس الرجال بارجل امهات المؤمنين وهل علينا اكرم منهم ما حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم امضي يا اسامه تامل رد ابي بكر ردا نقليا لم يجادلهم بالعقل كما يفعل بعض الدعاه اليوم بعض الدعاه اليوم حينما يطرح احد الناس مساله يبدا يطرح يرد عليه بعقل ابو بكر ما ولم يقل طروحات عقليه ابدا قال اقصى ما تفكر فيه عقولكم ان المرتدين يدخلون المدينه ويستبيحونها ثم تستطيع الكلاب ان تاتي فتجد أحد أمهات المؤمنين أو كلهن قد قتلنا فتسحب أرجلها لتأكلها تعملتم؟ هذا أبعد ما يتخيله أصحاب العقول ولا لا؟ فهو وصل إلى أبعد ما عندهم لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين ما حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى جيش أسامة وحصل ما, يتوق... ما توقعه آل العقل وهو ان المرتدين هاجموا المدينة فلم يكن عند أبي بكر وسيلة للدفاع عن المدينة إلا نواضح واضح الإبل وظل رضي الله عنه يدفع على قدر استطاعته ثم ماذا حدث مضى جيش أسامة إلى أرض قيصر تأمل ولو كان سيذهب إلى أرض بعض العرب لربما قلنا المسألة سهلة لا سيتحرج جيش أسامة بأقوى قوة على الأرض في ذلك الزمان غلبت الروم من بعد غلبهم سيغلبون وقد غلبوا فبالتالي لا يمكن أن يفكر العقل بالنتائج التي أدركها الناس بلزوم النقل مر جيش اسامه وكلما مر على ملا يريدون الارتداد يقولون كفاكم اهل المدينه انفسهم هم الان يتحرشون بقيصر سياتي ويقضي عليهم فان انتصروا على قيصر فليس لكم مجال ان تحاربوهم فهدات نفوس الناس في شمال المدينة إلى البلقاء ينتظرون أن يعود جيش أسامة خاسرا ليأكلوا ثم يهجموا على المدينة أو أن يعود غافرا فيسلموا يتربصون بالمسلمين تأملتم؟ ذهب جيش أسامة وغاب عن المدينة قرابة شهرين وعاشت المدينه خلال هذين الشهرين في شده من هجمات المرتدين عليها ثم لما عاد جيش اسامه بدا ابو بكر بعقد الويات مكافحه المرتدين حتى ردهم خلال سنه او اقل الى الاسلام فالحمد لله تاملتم ذلك لو كان الذي يناظرهم احد اهل العقول اليوم فقال انتم غلطانين هذا الجيش سيذهب ويرعب ويأتي بكلام عقلي هم سيردون عليه بكلام عقلي اخر لذلك انبهكم ايها الطلاب لا تناظر اصحاب العقول بعقولهم لانك ان نظرتهم بعقولهم فهم لهم عقول وانت لك عقل وبالتالي أكثركما جدلا هو الذي سيغلب قل لا أنا عندي هذا النص لا أتزعزه عنه قيد شعره أخرجني من هذا النص ماذا أقول لله يوم القيامة إذا حللت اللواء لو كنت مكان أبي بكر هل تستطيع ان تقول لله والله فكرت ما هو الجواب ها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إذن انبهكم إلى هذه النقطة وهي تزود من النصوص من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أئمة السلف وإذا جاءك شخص يتكلم بطرح عقلي قل له جزاك الله خير العقل قرية جميلة ذات أزهار وشوارع منسقة ولكن النقل ها هل يكفي أن نقول مدينة أو كوكب أو كون بل إنه أوسع من ذلك لأن أعجب اهل العقول طرحهم العقل فهم إنما أعجبوا لأنهم لم يعرفوا لذة وسعة الطرح المعتمد على النقل فانتبهوا لذلك فلا يستجرونكم ويستخفونكم الى ما عندهم قال وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابغض الناس ثلاثه العدد يذكر احيانا ولا مفهوم له انما لتحديد الامر ملحد في الحرم حرم مكة وحرم المدينة فمن ألحد أي جاء بميل عن طريق الحق فهو مستحق لهذا الوعيد ملحد في الحرم نسأل اللي على الجدار الأخير أنت اللي على الجدار أي حرم أين ملحد في الحرم أيهما اقترب ملحد في الحرم اي حرم اجلس اذا حرم مكه وحرم المدينه معا ملحد في الحرم يبغضه الله تعالى وهو من اراد ان يرتكب مخالفه في الحرم لذا على الانسان ان ينتبه اذا كنت في الحرم في مكه او المدينه فاحذر ان ترتكب خطا لماذا لانك في هذه الاماكن الطاهره المقدسه التي اختارها الله ليرفع فيها الدرجات ويضاعف فيها الحسنات فانتبه لذلك وكن على حذر فمن ارتكب خطا في هذه الاراضي المباركه فهو مستحق لهذا الوعيد ملحد في الحرام لكننا نقول له وان ارتكبت شيئا في الحرم الا ان باب التوبه مفتوح يمكنك ان تتوب يمكنك ان تتوب قال هو مبتغ في الاسلام سنه الجاهليه وهذا هو الشاهد لباب او لكتاب فضل الاسلام مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية السنة هي الطريقة ولا يوجد جاهلية مطلقة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لكن يوجد جاهلية مفردة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر انك امرؤ فيك جاهلية ولو أن كل واحد منا وقف مع نفسه يتفقدها ماذا عندي من الجاهلية ما رأيكم مم. والله لو وقفت حاسب نفسك لوجدت أن عندك جاهلية مفردة يعني مثلا أنا لو لقيتك ولقيت شخص من اهل عنيزة ساقدمه عليك وهذه جاهليه لكن اسال الله جل وعلا ان يتوب عليه وهذا الامر يدركه الانسان من نفسه يجاهد نفسه عسى ان يستقيم له الامر اذا انك امر فيك جاهليه فانتبه أنت الآن حينما تعظم شيخا وترى شخصا يعظم شيخا آخر فإنك قد تنال منه ولا بينك وبين نفسك أمر فيك جاهلية أبو ذر ماذا قال قال يا ابن السوداء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك أمر فيك جاهلية فأود من كل واحد منا ان يقف مع نفسه ويتفكر كم عندي من الجاهليات لكي يتخلص منها فماذا يكون لو بدا ينشرها ما رايكم هذا الذي انتبهوا يكون مستحقا لهذا الوعيد ابغض الناس الى الله ثلاثه مبتغ في الاسلام سنه الجاهليه اذن هي كل طريقه يلتزمها الانسان في مسائل الولاء والبراء لم ينزل بها الله السلطان هذه جاهليه اذا التزم الانسان في ولائه وبرائه امرا لم يشرعه الله فهذا من الجاهليه طيب لو جاء ابني وجئت انت ايكما اقدم ابني لماذا لان الله قدمه فقال اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا هذا اذا استوى درجة الالتزام عندك وعندهم اذا تلاحظ ان الانسان قد يقدم ثم يدعو الى هذه الجاهليه او تلك فنقول احذر مبتغ في الاسلام سنه الجاهليه اللي منكم اطلع على بعض الاشرطه التي ينشرها الارهابيون يجد ان أنهم يحرصون على جذب القلوب إليهم بطريقة جاهلية فتجذب له قلوب الجاهلين لأنه قال الله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا فينجذب بعضهم إلى بعض فانتبه لذلك وما ظل من ظل إلا بسبب ما في قلبه من الجاهلية ثم سمع من يدعوه إليها من الجاهلية التي في قلوب بعض الناس حينما يسمع الخطيب يقول اللهم أصلح ولاه تأمر المسلمين يغضب ما يريد اللهم أبسدهم ما لا يريد هي جاهلية لذلك تجد بعض المساجد حينما يدعو اللهم أهلك أمريكا آمين اللهم أهلك اليهود آمين ثم قال أصلح ولاة أمور المسلمين سكتوا سبحان الله ماذا تريدون تريدون أن لا يصلحوا أو تظنون أن الله عاجز أن يصلحهم والله لن يهلك أمريكا ولا إسرائيل إلا أن يصلح ولاة أمور المسلمين أسأل الله يصلحه يصلحهم إذن مبتغى في الاسلام سنه الجاهليه فانتبهوا وانتبه الى لفظاتك ولحظاتك انا ذكرت مثالي لاني بالامس كنت مع بعض اخوانكم فذكرتها ولم اعتذر منها فاعتذر منها علنا وهي انه مساله الوطن له نوع من الجذب في قلب الإنسان والله تعالى أمر الخليل أن يذبح ابنه وأمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يترك حب البقاع إليه وإلى الله مكة ليخلص هذا القلب لله تعالى اللهم وفقنا لذلك وممتقن في الإسلام سنة الجاهلية إذن قد تكون كما قال ابن تيميه رحمه الله في هذه مقالة التي نقلها شيخ الإسلام يندرج كل جاهلية مطلقة أو مقيدة في شخص سواء أو دون شخص سواء كانت كتابية أو وثنية أو غيرهما يعني أو حزبية كان الشيخ محمد أعثمين رحمه الله يكره التحزب باسم الإخوان باسم التبليغ باسم السلف لماذا التحزب لاحظ كلمه التحزب كما كره النبي صلى الله عليه وسلم التحزب باسم الانصار وباسم المهاجرين قال ا بدعوى الجاهليه انصاري مهاجري بدعوى الجاهليه نعم فكذلك سلفي اذا كان يقصد بها التحزب وهو ان لا يرحم الاخرين ويحاول ان يدعوهم الى هذه الطريقه وهو حريص على ان يرجمهم بالتهم المختلفه هذا تحجب اسمه سلفي اذا انت ايها السلفي كن صاحب صدر رحب تدعو الناس الى الدخول فيما دخلت فيه بل ان الله تعالى يقول عز الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم والله ما أبغضنا من عاد السنة لشخصه وإنما أبغضناه لتصرفه فإن تاب قدمناه على من تأخر عنه أليس عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنوات ما رأيكم أربع سنوات وخرج ليقتله عليه الصلاة والسلام فمن الله عليه وجاء العشرة آخرهم إسلاما عمر رضي الله عنه مجمعين كم نضع ترتيب عمر في العشرة الجواب الثاني وهل اكتبه بالثاني أو حاول أن يكون الأول إذن نحن مع خصومنا ننظر إليهم فنحاول أن نجذبهم إلى هذا الطريق فإذا لزموا الطريق قدمناهم على عثمان عثمان زماننا لا على عثمان بن عفار رضي الله عنه كما قدم الصحابة عمر على عثمان. ومن بعده رضي الله عنهم اجمعين اذا إذا جاءنا احد هؤلاء فاحسن في التزام السنه ومنهج السلف الصالح قدمناه على عثماننا لماذا لاننا ليس بيننا وبين اخواننا الا محبه الله ومحبه رسوله صلى الله عليه وسلم فاذا جاء هذا الحزبي او هذا البدعي فلزم السنة وطريقة سلف الصالح واستمر يجاهد ويتقرب إلى الله حتى فاق بعض إخواننا السابقين قدمناه بكل إطمئنان وبكل رحابة صدر والله المستعان قال أو غيرهما من كل مخالفة لما جاء به المرسلون الثالث ومطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه إذن من ترصد لقتل مسلم نقول له مستحق لهذا الوعيد هل يدخل في ذلك بقية الدماء المعصومة يمكن اذا كان النص دم امرئ بغير حق اما اذا كان دم مسلم فلا يدخل لكن الدماء المعصومه اربعه انواع المسلم والذمي والمستامن والمعاهد الدماء المعصومه اربعه المسلم دمه معصوم والذمي دمه معصوم والمستأمن دمه معصوم والمعاهد دمه معصوم ما الفرق بين هؤلاء المسلم من نطق الشهادتين الذمي من دخل المسلمون بلده وعطوه الذمة الذمي من دخل المسلمون بلده واعطوه الذمه والمستأمن من جاء يزور بلاد المسلمين فاعطي امانا ولو اعطاه فرد من الناس قد اجرنا من اجرت ولو فرد من الناس اعطاه لا يحق لك ان تغفر ذمته ولو أعطاه على وجه معاوضة دنيوية كذلك أعطاه دمة أمنه الرابع من هو المعاهد إذا كان بين ولي المسلمين ولي أمر المسلمين وبين دولة هذا الكافر معاهدة فإننا لا نتعرض له نعم. وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال يا معشر القراء استقيموا فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ظلالا بعيدا وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكر وقال أنبأنا سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ليس عام إلا والذي بعده أشر منه لا أقول أمطر من عام, ولا لا, عام أقول لا أقول عام امطر من عام نعم. لا أقول عاما أمطر أمطر أمطر من عام عام مبتدا أمطر خبر وجملة سينفية مقول القول نعم الجمله من الوسوسه الخبر مقول القول نعم لا اقول عاماً لا اقول عاما امطر من عام ولا عاما اخصب من عام لزم انت على النصب ولا عاما اخصب من عام ولا عام و... كل كله مرفوع عندك مصوبات حتى الاول مرفوع اذا انت مشيت على سليقتك ولا ادل على سلامه سليقه الخالد انزل الله خير اقول عاما لكن المعنى أبعد مما في ذهني عام أمطر من عام مبتدى وخبر وهي مقول القول يعني هي المفعول قاعد لا أقول لا أقول عاما أمطر من عام ولا عام كل غم كل, كل مرفوعين لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير لكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث اقوام يقيسون الامور ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بارائهم فيهدم الاسلام ويسلم الحمد لله هذه الآثار الاثار عن حذيفة وعن المسعود رضي الله عنهما حذيفة يقف على القراء فيقول يا معشر القراء استقيموا يعني على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة يا معشر القراء استقيموا واضح استقيموا فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا لكن الشيطان يأبى إلا أن يدخل إلى هؤلاء القراء فيحرفهم بالمنافسة بالكلام بالسؤال عما لا يعني معدد تجد ان بعض القراء يسال عن دقائق العلم ثم يفتي فيها وتاتي امور عجيبه الان الا يعاني علماؤنا وطلاب العلم والدعاة من وجود نوع من الخلاف بينهم الجواب ها نعم هم يعانون ما سبب هذا الخلاف والله هذا ياتي احد الطلاب الي فيسالني ما هذا اقول شريط واضح فياتي الى اخي فيساله ما هذا فيقول مسجل فيقول ان فلان قال شريط قالوا الآن ما عنده علم فيأتي إلي ويقول فيوجد في نفسي النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يحدث أحد عن أحد في مجلسه إلا بخير قال فاني أخرج إليكم وأنا سليم الصدر فما رأيك بهؤلاء المنقرين الذين يتفقرون العلم فيسالون عن دقائق انتبه بارك الله فيك لما جاء الرجل إلى مالك وقبله إلى ربيعة يقول الرحمن على العرش استوى كيف استوى ماذا فعل به مالك فرداه إذن لا تامنن أن أطردك إن سألتني الأسئلة التي فيها تفقر وتبحيص لا حاجة له لأني أدرك أن أخي سيكون له جوابا غير جوابي وأنا أدرك أن أخي قد أخطأ لكن هناك مفسده أكبر وهي إن خطأت أخي تفرقنا اذا أحاول ألا أجيبك لماذا لأنك ما زلت بعد لو سألتك عن بعض الأصول الثلاثة ربما أشكل عليك ومع ذلك تأتي تسأل عن أمور دقيقة كمسائل الإيمان وغيرها التي فرق بها الطلاب المشايخ والدعاة وطلابة العلم فاحذر أن تكون نماما احذر بارك الله فيك أن تكون نماما فان النمام قد عرفت عقوبته فاحذر فانك لا تامن ان تقع عليك عقوبه النمام فانتبه لذلك إذن يا معشر القراء يعني طلاب العلم استقيموا يعني على الجاده ولا تسالوا عما لا يعنيكم ولا عن الامور التي لم تصلوا بعد اليها العالم الرباني يربي الطلاب بصغار العلم قبل كباره فإذا جاء الطالب يسأل عن مسألة من كبار العلم ماذا يفعل به يؤدبه يقول انتظر ما حان وقتها انتظر ما حان وقتها ألم يأتي رجل من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في مكة ويقول ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا ما رأيكم النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار ايسرهما فهو الآن إما أن يؤنب هذا الرجل أو أن يرفع يديه ويقول اللهم انصرنا أيهما ايسر تأنيبه للرجل أو الدعاء في ظاهرنا أنه هيسر أن نرفع يديه ويدعو كما يفعل بعض الحزبيين الآن يسعى أن يؤلف على غير توحيد قلوب الناس عليه ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم جلس مغضبا وقال إنكم قوم تستعجلون لقد كان من كان قبلكم يؤتى بأمشاط الحديد فيمشط ما بين لحمه وعظمه لا يرده ذلك عن دينه والله لا يتمنى الله الأمر إلى آخر الحديث تأملتم ماذا فعل هذا الصحابي هل نفر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رايكم أو تمسك به والله لو نفر لكان الإسلام غني غنيا عنه فكذلك لا تنتظر من العالم أو من الداعية انك اذا سالته ان ينجر معك الى الدهليز الذي ستدخله اليه لا العالم يقود ولا ينقاد عرفت وهنا مساله معلوم ان الصياد يطارد صيده اليس كذلك هل رايت صيدا يطارد الصياد ما رأيكم ها إذا خرج الإنسان في رحلة صيد ماذا يفعل ورأى طيرا على شجرة ماذا يفعل هل يرميه بمجرد أن يراه؟ ماذا يفعل ها يحاول أن يأتي في المكان الذي أصابه إذن تجد أنه والله مثلا الطير وجهه هناك هل يطلق عليه او يحاول ان ياتي اليه من قبل وجهه لكي يتمكن منه اذن دائما الصياد يطارد صيده ناتي الى الطالب والعالم العالم الصياد ها ايهما الصياد الشيخ والتلميذ التلميذ هو الصياد التلميذ هو الصياد لكن انقلبت في زمن القنوات الصورة فصار الشيخ هو الصياد فيظهر في القنوات وربما يتمكيج ويفعل أشياء كثيرة ليصطاد الناس فماذا يفعل الناس كما يفعل الصيد الآن الطير وجهه هناك ماذا يفعل الصياد يذهب من قبل وجه الطير عنا له فاستدار ماذا فعل صياد ها يأتي فعنا له واستمر معه لهذا السبب تجد أن الناس ما استفادت لأنها ما التفتت إلى العلم وما طلبته لذلك لما سئل الشيخ ابن باز رحمه الله واظن تجدون في هذا الشريط عن الظهور في القنوات قال التصوير حرام ولن يصلح اخر هذه الامه الا ما اصلح اولها يكفي ما اصلح ابو بكر وعمر واحمد والشافعي وابن باز وبن عثيمين يكفينا ان يصلح لنا ان يخرج أن تخرج لنا الدعوه الاسلاميه مثل هذين الرجلين يكفي هل والله احتاج ابن باز وابن عثيمين إلى هذه القنوات والتصوير الجواب لا لكن أصحاب القنوات يقولون الناس قد انصرفوا عنا فنحن نطاردهم سبحان الله تطاردونهم متى تستقر المسألة اجلس في مسجدك فمن طلب الحق وجدك يقول ابن تيمية على العالم أن يكون حيث يستطيع طالب الحق أن يصل إليه وليس عليه أن يصل إلى كل أحد في مكانه وليس معنى ذلك أن يمتنع العالم من الأمور التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو كان يفعلها لأئمة من إجابة الدعوات وحضور الجمع والجماعات والاختلاط بالناس فالذي يخالط الناس ويصبر على أداهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أداهم يا معشر القراء استقيموا عرض علي اني ادخل احد القنوات وقال ثلاثون مشاهد ثلاثون مليون مشاهد عرض مغري ولا لا لمن كان يبحث عن الكثرة بعض السلف اذا جلس عنده السادس قام إذا جلس عنده السادس قام ما يجلس خمسة طلابه فقط اظنه أبو العالية كان إذا جلس عنده السادس قام من المجلس يكفيه خمسة وبناء على ذلك ماذا يحصل يلتقي الطلاب وبالتالي سلمة من اسئله بعض الطلاب التي ذكرت لك قبل قليل اسئله الذين يفقرون العلم تفقيرا لا لا هم خمسه وخير لك ايها السلفي ان لا يكون لك الا خمسه طلاب طيله عمرك ما رايكم ابن عثيمين ثمرة من ثمار ابن سعدي رحم الله الجميع لو كان ابن سعدي يعلم الغيب وطرد جميع التلاميذ إلا ابن عثيمين هل سنخسر وش نخسر نحن الجواب لا قبل ذلك محمد بن عبد الوهاب ثمره من ثمرات محمد حياة السندي رحمه الله لو أن محمد حياة السندي طردهم وأبقى محمد بن عبد الوهاب هل سنشعر بذلك ونخسر؟ الجواب لا والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الصحفة وقال لا تدري في أي طعامك البركة كذلك أيها الشيخ لا تدري في أي تلاميذك البركة فلا تفرح بالكثرة ولا تستوحش من القلة فإنك لا تدري أين البركة وليس معنى ذلك أني أقول قوموا لكن أقول إن وجودكم أو عدمكم يجب أن يكون للجالس الأمر واحد يجب أن يكون للجالس الأمر واحد أنت أطلق كلمة الحق ستصل كلمة الحق إلى من يستفيد منها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فانظر في محبوبك من العلماء والمتكلمين هل أحببته لإيمانه وعمله الصالح أو أحببته لأسلوبه لشجاعته لعدد ان لو سألتكم أنتم جاكم الخير احببتموني هل أحد منكم يشهد لي بالإيمان والعمل الصالح الجواب قد تشهد باني أتكلم كلاما جيدا لكن العمل الصالح ما تدرون نسأل الله أن يديم علينا ستره نسأل الله أن يديم علينا ستره وأن يتوب علينا ولا لا يفرحنا إذن حاول أن تحب من أحببت لله لا لشجاعته أو لأسلوبه أو لي عدد من الأشياء التي توجد نسأل الله أن يتوب علينا يا معشر القراء استقيموا فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا استقيموا فلا تطلبوا الشهرة ما رأيكم الشهرة هل يطلبها لأمة الجواب يقول الإمام أحمد رحمه الله ابتليت بالشهرة ويقول الشافعي رحمه الله وددت أن الناس استفادوا من علمي ولم يعرفوا شخصي أدركت كلميذ بن سعدي رحمه الله أو بعضهم أما ابن سعدي فما أدركته لكن هل تستطيع أن تعد خمسة من تلاميذ ابن سعدي أعطيكم موهد خمسة أيام ما رأيكم خمسة أنا أبعد لك ابن عثيمين والعقيل والبسام يلا بك لماذا لانهم حريصون رحمهم الله على أن لا يعرفوا حريصون على أن لا يعرفوا لما مات ابن سعدي كانت سن ابن عثيمين 29 وعشرين سنه تقريبا يعني ابن سعدي مات 76 وسبعين وابن عثيمين ولد سنه سبع يعني 29 وعشرين سنه كانت سن الشيخ محمد عثيمين فاتفق اهل البلد ان يجعلوا ابن عثيمين هو خطيب المسجد فماذا فعل بقيه الطلاب دخلوا في الظل لماذا البلد صغيره يكفيها واحد فاذا احتاج الناس الى موعظه فتكلم بها الخطيب الحمد لله استقامت الناس وإن لم يتكلم بها الخطيب ماذا يفعل زميله يقول يا شيخ محمد لو تكلمت عن كذا فيتكلم وصل علم هذا الرجل إلى الناس أو لم يصل عرف شخصه لا إذن تلاحظ أيها الأخ المبارك حرص أئمة السلف منذ أبي بكر إلى عصرك الحق الحاضر على أن لا يعرفوا إذا استطعت أن توصل للناس علمك وما عندك من خير دون أن يعرف الناس شخصك ما أسعدك تدخل المجلس وتكون آخر المجلس عند الباب ويحتاج الناس إلى موعبة أو كلمة منك فتكتب هذه الكلمة إلى من صدروه في المجلس وتقول لو قلت كذا وكذا ثم يتكلم بها فيستفيد الناس من علمك ولم يعرف شخصك استقيموا فلا تطلبوا الشهرة ولكن اطلبوا أن تذكروا عند الله تعالى لا إله إلا الله فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا وإن اخذتم يمينا وشمالا لقد ظللتم ظلالا بعيدا وهذه المشكلة ان تاخذ يمين وشمال والشيطان يعرف من نفسك أكثر مما يعرف شيخك ليس كذلك آه شيخك ما تعرفك يعني لما بلغت العاشرة جدلنا والشيطان معك واندولت نخزك فبكيت فهو يعرف وساوسك وخطراتك سيأتي إليك منها جاء إلى آدم عليه السلام يبحث ماذا يريد عنده الجنة إن لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تضمغ فيها ولا تضحى ماذا يريد ادم ما؟ توفر له هذه الاشياء لكن عنده اراده وهي عند اولاده الى الان طلب الخلد فجاءه من هذه هل على شجره الخلد وملك لا يبلى فاخذه فاخرجه من الجنه اليس كذلك يوسف عليه السلام في بيت أبيه مدلل ولا لا توفر له كل شيء إخوانه لما أرادوا إخراجه لالقائه في غيابة الجب فماذا قالوا له أرسله معنا غدا يرتع ويلعب فالشيطان يأتيك مما يناسبك هل يناسبك شجرة الخلد يلا شجرة الخلط هل يناسبك يرتع ويلعب يرتع ويلعب وعدد اذن انتبه لشجره الخلد في نفسك وليرتع ويلعب في نفسك سيسحبك الشيطان منها اقطعها حتى تستقيمها لله جل وعلا استقيموا فان استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا وهذا الذي تريد وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ظللتم ظلالا بعيدا والمحمد بن وضاح هذا من عمة الحديث في الأندلس له كتاب اسمه كتاب البدع والنهي عنها قد توفي سنة 288 أو قبلها بسنة رحمه الله وكتابه جيد وقد شرحه أخونا الحج في 12 شريط واختصرها بعض التسليلات في شريطين وسموها الدين الصعفي أشير عليكم الدين الصعفي بأن تستمعوا إليها قال محمد بن وضاح عن هذيفة انه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول موعظه حرص من هذيفة رضي الله عنه على الموعظه وقال يعني ابن وضاح انبانا الى ان قال قال ابن مسعود ليس عاما الا والذي بعده شر منه فنقول لمن يؤمل ان تعود الخلافة الراشدة ما رأيك آه ليس عام إلا والذي بعده شر منه ثم قال لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير ولكن ذهاب علمائكم وخياركم وقد أدركنا هذه نحن لما ذهب الثلاثه الائمه رحمهم الله ورضي عنه ابن باز والالباني وابن عثيمين كيف حصلت فتن بين طلبه العلم هل لأن, الأئمة هل لان الائمه بعد هؤلاء الثلاثه لم يسدوا مكانهم الجواب لا فلا تزال طائفه من هذه الامه على الحق ظاهرين ولكن لم يسدوا مكانهم في قلوب بعض الناس التي وجد فيها مرض فدخل الشيطان اليها وجد شجره الخلد او يرتع ويلعب فاشغلهم بذلك هذه الخلافات التي وجدت لو كان احد الائمه الثلاثه حيا لقطع لسان فلان عن فلان لكن قد مضى وهم أقران فبالتالي أصبحت المسألة تحتاج إلى أن يصبر الناس ويحتسبوا عسى أن يخرجوا من هذه الظلمات وبشركم الله ولي الذين آمنوا في كل زمان يخرجهم من الظلمات إلى النور فابشروا وأمنوا قال ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم والمشكلة ايها الإخوة الأسئلة التي فيها تفقر للعلم هذه المشكلة يأتي أحدهم فيسأل سؤال ما طرح على الأئمة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد العلماء الثلاثة رحمهم الله يطرحه على من على زملائه على بعض من يسمى كبار تلاميذ فلان خير كبار تلاميذ فلان هل سيكون كفلان الجواب ها لا لو زعمت اني ساسد مكان ابن عثيمين ماذا تفعلون به هل يكفي ان تدفنوا في وجهي ها ما يكفي اوصانا الشيخ صالح الحيدان حفظه الله بوصيه جميله اكتبوها لما جاء الشيخ صالح الحيدان الى عنيزه في اول محاضره بعد وفاه الشيخ محمد العثيمين رحمه الله جاء سؤال ما وصيتك لطلاب ابن عثيمين تامل سؤال جيد فاسمع الجواب قال أوصيهم بأن يدعوا التطلع والتنطع قال أوصيهم بأن يدعوا التطلع والتنطع ما أجملها تطلع وتنطع ما أجملها من وصية أسأل الله أن يبارك لنا وله فيها أن يدعوا التطلع مكانة ابن عثيمين في الناس مكانة عالية اسال الله جل وعلا ان يجعل مكانته بالجنة عاليه وائمه المسلمين وعامتهم فهل ياتي واحد يقول انا من طلبه ابن عثيمين ضعوني في مكانه الجواب دونك فابن عثيمين لم يصل الى ما وصل اليه الا بفضل الله ولعل بينه وبين ربه عملا سريا لا تعلموا رفعه الله به ليست المساله كلام المساله فعال فانتبه يا معشر القراء استقيموا يعني افعلوا الصالحات ان يدعوا التطلع يعني الى مكانه الشيخ والتنطع اي التمسك بأراء الشيخ دون دليل التمسك بأراء الشيخ دون دليل هذا تنطع هل الشيخ يرضى أن نتمسك بأرائه وأن لا نستدل له الجواب لا كل عالم من أبي بكر إلى أن تقوم الساعة يستدل له لا يستدل به يستدل له لا يستدل به لكن هل ناتي الى العالم ونضعه على المشرحة ونتكلم ونقول فعل وترك الجواب لا له مكانته العاليه نعذره ان اخطا ونقول له اجره ولعل الخطا عندنا وفعلا قد ياتي طالب صغير فيخطئ اماما كبيرا ثم تمضي الايام فإذا بالطالب الصغير يكبر ويعرف خطأه وأن الإمام الكبير كان على صواب قال ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم هذه المشكلة فيهدم الإسلام ويثلم نقف عند هذا ونرى اسئله المتسابقين يلا من عنده سؤال فليرفع يده ولياخذ اذا اقر الجميع جائزته وهذه اسئله لي من بكم هذا سؤال يعني يطرح اريد من يطرح السؤال لي يطرحه شفهيا لياخذ جائزته هذا السائل يقول هناك من يقول ان الدعاه الحاليين أعرف بواقع الشباب من العلماء السابقين هذه المقالة التي يرددها أهل العقول والجدل لو انسقنا وراءهم لما خرجنا لكننا نقول إن الله تعالى يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به هذا غلط والصحيح ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم أما من مات من أئمتنا فلا شك لا مجال أن نعيد الأمر إليه لكن أحياؤهم أئمتنا الأحياء الآن ألا نستطيع أن نعيد الأمور إليهم جزاك الله خير كلف نفسك فأتي إلى العالم واطرح له المسألة فهو يقول لك حل هكذا الزم وانتهى الأمر قضية فهم الواقع من قال لك إن العالم سيتكلم وهو لم يفهم الواقع الجواب هل سمعت في عالم أفتأ قبل أن يتضح له الأمر الجواب ومن الذي يفهم الواقع هو السائل إذا جاءك شخص قال والله يا شيخ حصل عندي كذا وكذا فإنه سينبسط لك ويشرح لك الواقع لكن للأسف بعض السائلين يقول يا شيخ لو حصل كذا ماذا يكون خير لو حصل كذا ماذا يكون إذا حصل أخبرناك إذا حصل أخبرناك اما تقول شخص فعل كذا ما دخلك انت شخص فعل كذا فما حكمه ما شاء الله انت الملك ستقيم عليه الحكم لا انت أبوه ستقيم عليه الحكم لا اذا ما دخلك كعب مع ربي او ان ياتي هو فيسال لذلك دائما ابدا كل واحد يسال شخص حصل او لو حصل لا أجيبه أقول سنع ما يعنيك فأفهم الناس بواقع السؤال هو من حصل له ومن حصل له اتصل به شخص وأمضيت معه 35 دقيقة إن لم أكن نسيت قال سأذهب إلى العراق فقد وجدت الرايه والإمام قلت جزاك الله خير مر علي اروح انا وياك وانا صادق والله لو وجد الرايه والامام وتخلفت انا لرايت نفسي مقصرا فقلت جزاك الله خير هل وجدتها بنفسك قال لا قال لي فلان سبحان الله وهل القى الله ميتا بقول فلان من هو فلان خلي يتصل بي فانقطع الرجل تأمن أن السائل إن كان يريد النجاة نجا أيام أفغانستان وبالمناسبة موقفي من الجهاد الأفغاني لم يتغير من 1406 إلى يومك الحاضر هو موقفي والحمد لله وأسأل الله الثبات على الحق فكان يحضر عند الشيخ محمد الأثيمين رحمه الله فوجد عنده نوع من اللوثة الجهادية وأنا أسميها لوثة لأن من قتل تحت راية عمية فمات فميتة جاهليه فأحد الأخوة يحسن الظن قال نذهب إلى فلان فجأني في البيت فتبسطت معه فنصحته وبقي في طلب العلم ولله الحمد ثم إن الشيطان وجد شجره الخلد في نفسه لم تقطع فجاءه فقرر ان يذهب الى الجهاد في اريتريا فقال له صاحبه نذهب إلى فلان قال لا دعني على حالي مثل هذا معرض اليس كذلك فهل اذهب واطارده الجواب لا اذا مساله العلم بالواقع هذه كلمه جدليه ان السائل أعلم الناس بواقعه والعالم سيسأل السائل عن واقعه بتمحيص ثم يجيبه بما ينجي الرجلين السائل والعالم عند الله تعالى لا بما ينقذ الأمة مما هي فيه لأن إنقاذ الأمة هل هو هدف أو وسيلة وسيلة ليس هدف هدفنا أن نرضي الله جل وعلا يقول أبو حازم سلمة بن دينار انظر الذي يصلحك فافعله وإن كان فسادا للآخرين وانظر الذي يفسدك فتركه وإن كان صلاحا للآخرين كلمة جميلة انظر الذي يصلحك فافعله ولو كان انظر الذي يصلحك فافعله ولو كان فسادا للاخرين وانظر الذي يفسدك فاتركه ولو كان صلاحا للاخرين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قيل له استخلف قال والله لا احملكم حيا وميتا واضح لو أن عمر قال الخليفة بعد فلان هل سيخالفه أحد؟ لا. كان يقول لو كان أبو عبيدة حي لو ولو كان لو كان أبو عبيدة حي لو وليتوا، حي لو ولو كان حديثة مولى أبي، ولو كان سالم مولى أبي حديثة حي لو وليتوا، فإذا سألني ربي. هو الذي يشغله إذا سألني ربي كذلك العالم حينما تسأله فهو ينظر إلى جهنم أمامه يريد أن يجعل كلامه وقاية من النار فانتبه لذلك إذن كلمة فهم الواقع ليس لها مجال أبدا فبين السائل والمجيب سيفهم الواقع اما غيرهم فلا يهمنا حالهم هذا يسأل سؤال خارج الدرس عن رجل جامع زوجته فأسقط جنينها فما عليه وما عليها، فنقول هو عليه إذا يعني كان يتوقع أن, أن هذا الأمر يحدث، فعليه ذيء هذا الجنين، وإن كان تصرفه تصرفا عاديا، فلا شيء فلا شيء عليه، لأنه جمعها بناء على ما حل الله له. أما هي فإنها أصغض جنينها في الشهر السادس. فدمها دم دمه فانت فتنتظر حتى تطهر ثم تعود الى صلاتها وصيامها طيب هذه اسئله كثيره والوقت ما شاء الله طال يقول ما فهمت قدمناه على عثماننا أقول لما أسلم عمر رضي الله عنه وأرضاه تقدم على عثمانهم وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه الآن لو أسلم أعطونا واحد من الكفار أبغض واحد تبغضون من الكفار منهم. بوش لو أسلم بوش وتقدم في عمل الصالحات هل سنقول الله أنك أفضل أن فلان أفضل منك لأنه أسلم قبلك الجواب لا إيه نبرض أنه أسلم وحسن إسلامه وصار أفضل من محدثكم هل تقولون ولا تأخر يا بوش عن عمر لا والله الله يتقدم هل كذلك إذن لو أسلم نسأل الله ان يهدي أضال المسلمين وأن يذل الكافرين وأن يهدي من به من بهدايته ناصرا للدين وأن يهدي, من؟ وان يهدي الجميع لان هذا هو الاولى الله يريد ان يتوب عليك فهمت كلمه عثماننا اذن انا عثمانكم الان فلو ان شخصا منحرفا سلك طريق السنه فسبقني هل تقول انتظر هذا قبلك الجواب لا قدموه علي وانا منشرح الصدر لانه إنما يتقدم الإنسان بعمله. طيب السؤال الأول يلا إذا لم يرض إخوانك لن يكون لك جائزه أنت قمت يا شيخ نعم أنت قم أطرح السؤال يا سلام سؤال جيد أو غير جيد بسرعة. جيد أو غير جيد جيد زين السؤال يقول هل الأفضل في الطاعات خذ جائزتك هل الأفضل في الطاعات الإظهار أم الإسرار بين مع الدليل ارفع يدك يا من تجيب واحد بس اثنين بين مع الدليل إذا لم يكن عندك دليل فلا نعم يلا قم عظنا الدليل الحين الدليل الدليل ما هو هذا ذكرته انا اتق الله لا تقولي ما لم اقل هل نشترط الدليل الذي ذكرته ولا الذي ذكرته انا ما ذكر اجلس ما اعجبت يلا انت قم الاصرار أفضل والدليل رضي السائل لكني لم أرضى أنا الإظهار في الواجبات أفضل والاصرار في السنن أفضل عموما لك جائزة تأتيك أو تأتيها يلا السؤال الثاني السؤال الثاني يلا انت ارفع صوتك انا لا اسمعك الى الان لم اسمعك اقترب الستة التي تمنع الانسان من دخول النار تمنع العاصم من دخول النار يقول اذكر الموانع الستة التي تمنع العاصي من دخول النار سؤال جيد أو غير جيد جيد أوصلوه إلي الموانع الستة التي تمنع العاصي من دخول النار اذكر منها ثلاثة بس التوبة الاستغفار المصائب المكفره أوصلوا إليه جائزة بقي ثلاثة بقي ثلاثة فمن يذكرها لنا ارفع اليمين بقي ثلاثة أونت يلا عمر كلكم عمر نعم ارفع صوتك الحسنات يغيبن السيئات وشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين جواب أوصلوها طيب السؤال الثالث السؤال الثالث أنت يا صاحب العمود ارفع صوتك ما سمعت رأيه الآن ما هي السبل التي نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن تتبعها انا سؤالي الحين ما بعد استوعبته لعلك تاتي فتطرحه هنا الله جاء السؤال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله هذا الدرس الامس وهم درس اليوم قل لا طيب اعطنا سؤال من درس اليوم ما يخال ما دام جيت يالله سؤال من درس اليوم طيب نعطيك جائزه لمجيئك تفضل بارك الله لك فيها يلا السؤال الثالث ما هو يلا أنت صاحب القبعة نعم ما الفرق بين ما سمعت السنة والبدعة الحسنة هل ذكرنا هذه ما ذكرناه ولم تأتي يلا يا لانك قمت قبل قليل نعم يقول هناك أربعة أصناف معصومة جماؤهم جيد أو غير جيد يلا اوصلوا الجائزة إلي أربعة معصومه دماؤهم يلا أنت القريب الذنب والمستأمن والمعاهد وأغلاهم منه المسلم هذه بارك آخر جائزتين سؤال أنت صاحب العمود أرفع صوتك بماذا تناظر أهل العقول سؤال جيد غير جيد ها حكم أوصلوه بماذا تناظر أهل العقول أنت وناظرهم بالدليل لا بالعاقل أحسنت أوصلوا الجائزة إلى صاحبكم عموما أنت على الجوائز سم السلفية كما كره النبي صلى الله عليه وسلم بسم باسم المهاجرين والأنصار طيب أنا عدتك إلى الدليل أليس اسم المهاجرين والأنصار موجود في القرآن وهو اسم شرعي موجود غير موجود ماذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة جاهلية إذن الشيخ يقصد إذا كان بدعوة جاهلية فهو يكرهه هذا قصد الشيخ سبحانك اللهم وبحمدك في أسئلة لاحظوا شوي كل ذي كل هذه أسئلة لا أنتقي منها ثلاثة يلا أحسن الله إليك وبارك الله فيك سائل يقول أنت قلت أنا على موقفي من الجهاد في أفغانستان فلم نعرف موقفك إلي... لا يهم تعرف موقفي لكن يقول اني لم أغيره يعني مع هذه الأحداث التي جرت موقفي هو موقفي القديم وهو نصرة أهل السنة والجماعة فقط أما من سواءهم فمناصحتهم ما أمكن والله المستعان نعم ما هو الفرق بين البدعة المكفرة والبدعة المفسقة تختلف البدعة وهذه لها باب يعني واسع ليس هذا مجال ذكرها نعم يقول حفظك الله ما هو مصير أطفال الكفار هذا محامي الله خيرا هذه من الاسئله المتفقره فلا حاجه لك اتظن ان الله سيعذب احدا ظالما له الجواب لا عموما قد بحث العلماء بحثا طويلا مستفيضا ولا داعي لان تتعرض لها الان لكن من يعني ما قالوا ان الله تعالى يكلفهم يوم القيامه ان يطيعوا الرسول فلا يطيعونه فيعذبهم لانهم عصوا الرسول والله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا سبحانك اللهم وبحمدك نعم سؤال على هذا السؤال نعم نعم الاطفال الصغار صغار الكفار ولا صغار المسلمين؟ صغار ماذا؟ ما فهمت عليك؟ أما صغار المسلمين فمع ابائهم آبائهم وأمهاتهم أستغفر الله أن يجعلهم في كفالة إبراهيم عرفت أما أطفال المشركين فقد ذكرت لك أن العلماء لهم فيهم أقوال ومن يعني اسهلها انهم يكلفون ان يطيعوا فيعصوا فيدخلون في النار والله المستعان